اخذ روح هديه زائر كل ابيكي ماكن سنيني كل ابيكي ماكن سنيني تديني اخذ روح لديني اخذ روح لديني ساير نفسي عايش بحس ياني والبعد قاسي ورايت تخبري تقول لا ما ينسي انا من حبك تبات تايسي ومن قدام تحسين عالي ضل راسي عالي ضل راسي والخدمه كتبت انا ولائي والمحبه ارض ارخص دمائي لابو النفس القبي خذ روحي هديه خذ روحي هديه زاير حسين زاير حسين زاير حسين اخد روحي اخذ روحنا ديه ابو اليمه فديه اخذ روحنا ديه اخذ روحنا ديه زاهر حسين <تصفيق> ضحكه عيوني انطبع رسمه وخلايا الروح من كتيب اسمه دوري بقلبي تلقابو اليمه قلبي يا تدرويش تدري وي شلنا يم الحسين اني ظل كل حنانه يم الحسين وداده وكل امانه اقبل وحدي منيه اخذ روحي هدي اخذ روحي هدي زاير حسين زاير حسين زاير سنيني كل لا ذكرى وانتي يا م ابو اليمه مشكلتي ومره من ايده ابصات تحسالت من خيت حسين شاف حنجرتي شاف حنجرتي باسم الحسين قوموا تاخروا انا ماشي غير قلبي يتلامه يا ناصر هالقضير خذ روحي هدي خذ روحي هدي زاير احسيه زاير احسيه روح الهديه زي المصري ياللي تسل منه بحساسي زي نبي انا وجل عباس انا حسين زي نبي عباسي هاي العطيده تملك احساسي حاجز باول قافله واطلب لجوع الكربله انا حسيني زي نبي عباس اخاتم الاثر الاخرم فاسي يعني اللي ما اخذ الداسي ما اخذ الداسي ابقى للموت ولا في عن قضيتي وانت زاير بعد يمك وصيتيه بعد هاي الوصيه اخذ روحي هدي اخذ روحي هدي زاير حسين زاير حسين زاير حسين دخل الروحاني كل ابدي بماكن سيدي الهندسه الصوتيه وتوزيع احساني الطليباوي بصوت الردود الحسينيه سيد محمد الموسوي كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي زائر ال حسين زائر حسين اخذ روح الحدي زائر حسين زائر حسين زائر حسين اخذ La bul yumna fadiya akhdruh rohi ladia la bul yumna fadiya akhdruh rohi